درمتنا يا عراق الفتوري واسحق يرايه الجبان الكفور مسقي قومه الصليب فان ما بقتلهم في الثغور ما تباها بقتلهم في الثغور درمتنا يا عراق الفتوري واسحق يرايه الجبان الكفور نسقي قومه الصليبي فان ما تباها بقتلهم في الطهوري وتباهى بقتلهم في الطهوري دمري زيفهم ولا ترحميهم فرقي جمعهم على كل دور دمري زيفهم ولا ترحميهم فرقي جمعهم على كل دور علبين بالشجاعة ان لا ترانا الى نعيم البطولاته يا, يا عراق فثوري واسحق راية جبان الكفوري مسقي قومة الصليب فان ما تباها بقتله في الثور لتباهى بقتلي في الثغور موتنا حات جيل فهيا ما تسامى لرائعات قدوري موتنا حياة جيل فهيا ما تسامى لرائعات قدوري نرتجي جنة كريم ولمض لقما كان من عظيم القصور دمتنا يا عراق فثوري واسحم يا راية الجبان الكفوي مسقي قومة الصنيب فإنه ما تبا في الثغور في الثغور